للمحمد دار عليه السلام كتاب الغصب هو استيلاء استيلاء على مال سيلا. الغير والاستيلاء على مال الغير عدوانا لا يغبه هناك اذن الشرع ولا والا لم ينوي هاتفتح لي يا كلام بالله ترجع على صاحبك استنك الابلام زح لا تمزح عليها وتلف على قال لا ماذا عدوان؟ في كل ثانية هم غصب ومعناها ما معناه عدوان يعني التجسس دكتور سهل من الغصب ما علينا في كل ثانية لا شيء شيء واحد يدري ويش معنى عدوان معنى العدوان لا يقوم ع... حلو. حلو. يعني على إذن الله يجب الحق لها قد يجب أن يكون على صاحب ما أمشي ويجب أن يكون قاسب في كل داني يعني في كل لحظة ومحب القاسب والأدم يجب عليه أيوة، ما بلاحين جوبة متسامح معك يتسامح معك يا هو لكنه قامناه لهم زاحا قلنا نسه معناها نقوله عجوان معنا ما قمناك إذن شرعي فيه فإذا تكتلمي ولا ما تلمي فإذا الكوكب عدوه كني بان الزهمه ما عندنا ما زحنا يا اخي ها ها يعني هذا تسرق عليهم لا لا هذا ما بينتو ما بينتو عليه ما يقول الناس يلا يجوا فيه. اه. يطلحوا فيه. مطيحة الله سيدي احمد ويندوز ودأوه. الحبوق. اهوه. طبي. بدل ما ابيعه دولار اردت ابيعه يا رب. انا اينا اخذت الحبوق ذاك الشخص. اتعبت وسويت وخسرت وكل شيء. شريته لا عقل اه شريته 200 توله ما شريته عنده شريته 200 توله ما شريته عنده تنسق ما لا قل نكتة ابعد تستخدمه فيه وخسارتي وكذا أنا حكى شوية انتفع عليا والله شوية انتفع عليا. ما هو علي. علي. علي. حكى؟ ما, ما, ما بعت أحكي. لا ما بعت منك لا تستخدمه. ما بعت أبقى منك تطبع. ما هي فوائدة؟ ما هي فوائدة؟ ما محتاج شرط؟ محتاج شرط بالكل. محتاج شرط ذا الحين. ماسل محتاج شرط ذا الحين خسارة في ذل العمل. عملته وسويته وكذا ما بنبيع النسخ يستخدمها فقط إذا قام واحد يجله وروح يطبعه معناها أبطل عملي ذا كل أبطل ما أرشي الله ولا أددنا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 شريته ذي اهلي وأستخدمه من كل استخدام لي، لكن لا, لا رح أسوي فيه ذيك العمل ذي ما هو لي عن حك فيه، الحين لو احتاج أنا نسخت نسخت على سهل لي، أنا بستخدم لي. لكن أروح أشيل أنسق دعوة أسوقه ما هو ملك هذا يشيل ما هو لا أنا تحشى أبو ظهر الحين يطلع على كات لكن ما لا تخزن به لما تحذلا صحيح صحيح صحيح لا شربت ما زلنا نقف في إذا شربت على الشرب وقف به لا من جهة الشر، آه، ما هو واجب الوفاء بالعهد والشرق إلا ما شيء له استخدام، المفروض ما هم مانع نعله ذا، ما هم ما نعله، ذا شيء استخدام له. استخدام لك لا تبص بس ها عند وين قلنا هو استخدام لك لأنها ما غرادة لأنك تستخدمها إن ثلاث رحت بيع ها بيع ها دع واحد استاذ استاذ لكن كما صورنا كتاب كل صاحبة كل صاحبة نو لقيت كتبال لكن الكتاب دي المطبوعة دي تحب علينا وخسر. كما صورنا كتاب كل صاحبة قام صور لنا على المدرسة خاصة. قال ما يداو خاصة المدرسة. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. قلنا <تصفيق> الحق له. هي. هي تعبه واخراجه. و... لا تبيع. تبيع. تبيع. الحين حتى به نصف حقوق عالمية معروفة. اذا كان الكتاب قل له خمسين سنة. خمسين سنة بحيث يعني يقدرون ما معده. ما معده موجود. قالوا بدون اختراف وجاهزوا كل ان يقضع. صاحب التاج. لكن مشاكلات. وقت اه مستنى كان صاحبه قد انتهى وقد مات وما عد له هاي الحق فيه لا قد اخذ حقوقك قد انتهت حقوقه مثلا قد طبعاه وقد استفاد منه لما اخذ خساره هذه خسر فيها وانت اذا ما عم حقوق حقوقه اذا كان هذا كتاب جديد والل المؤلف لصاح 50 قبل 50 سنة لا ونبتدنيه بس ونبتدنيه بس لا بد من الأذن وباي النسعار هذا يقولوا حلوه نعم وباي النسعار هذا ما لا بد منه ماشية كأسعار هذا اش كنت الكتاب آه نجليه أي كذا واجد نعصر كتاب كذا ملو مثلا الحين خسارة المؤلف والكاتب مثلا الطابع باجوا خسارته ناصفة و... ايه والمحقق وقيمة الكتاب ناصفة اذا ما بيبيعه ابن السلم مثلا احنا اذا صورنا اذا سوينا كتاب في المدرسة بنبيعه بناصفة القيمة لانها ما بنحس بلين خسارة الكتاب نهائية بجيوه بيخرج بناصفة القيمة لا اقول له لو... ايه حسب خسارة الكتاب من يحتاج مثلا الخبيصي مثلا ايه الخب يزيب خمسمين ما خارج واحد بال مع خسارة الكتاب ما من خارج سنة سنة. سنين سنين والنبي يحتاج سعر زيادة فإذا هذا مم. يا خديم يشلوه على صار فصل ولا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده لا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده سواء ودي أطلفه ولا أطلفه غير إذا هو جالس جوغل بيته وما ما أقدره تحتيده هل يغصبه عليه عنده هو أبضاء ماهده؟ ها هل يغصبه الغريب؟ هل يغصبه البات ويضح تصرفه فإذا تلف ويضح سواء هو المتلف ولا غيره يضمن لا لا يتصرف فيه؟ انجب لا تهدد واحد لعيب بيصاب بيته ما هو ما تحتاج اشتيقت تستولى عليه على أرضية أو ما استولى عليه ف... ف... مار... ما عد حد... ما عد كله في ها مرة بلاند ما عد قزم فرق بين إني أتحدد واحد لما معي قرب بيته ولا إني استولي على على بيته على السيرة معروف يقدر تحت صرفه بيأكل ولا يدي ولا يروح ولا هذا السيرة آه مبلغ ترتيب قال إلا ما تريف تحت يديه وإن أثب يعني ولوه آذم ما يضمنه عاده عاده موجوده ده. ولوه في حالة اذم يعني بعاقب في ذاك الوقت هو عاصم وسمي غاصبا وعد يسمى غاصب ولو ما قده ولو ما حصلت عليه الضمانه ولا ولا قد تلف هل دل... أشهاده على ما هو عليه؟ شو تلف وهو يعني في حالة إنه ما يسمى غاصب ويجي الحجة آثم لا ما ناس هو معناها إذا مثلا ما قد تلف وهو موجود عده موجود فإذا هو غاصب وهو آثم ماذا حصل؟ فيه. وإذا تلف ما تلف قدوبار ما بلا شيء في تي عند رسول إذا تلف قدوبار منو تحتيه لا يقر من غيره إلا ما تلف لا ما تعرف تحتيه وإن أثما ما يضمنه؟ ما يضمنه ما, ما لازم ولا لازم ولا إجره. إجره تحت صر؟ لا مستحيل بس. تحت يده؟ مبلغ غاصم كذا ما يستعمله في الله. وموقفه. ما يستعمله. هو يضمن ولا يضمن كان ميل من منغول إلا من ثقل بفعله هذول ايش غصب شيء وعده مكان كذي هذا بيت بيت ابو الله راح ان غصب البيت وفيه ادوان فيه ادوان مكانها ما حركها ولا نقلها ما هو قام قال إلا من ثقل بفعله ولا ما نقول غصب غصب البيت وفيه ادوان فلا يضمن هلا ذا انت لا لا قال قلت لا مش ما حتى يعني سويتوا انكسارات وقال ساعه انا بقى ننزل لا وش بتزمر كامله ما في شمال يجري هلا أهلاً نجى، أهلاً. خبلا خبلا، أهلاً نجى له. أهلاً نجى، ما له إجراء بس، ها. ما بيستعمله، ها. هلا استنى، على تحت يده بس. ها. ها. ياه. قال، قال، قال أنت قال. قال لا. يا احمد لنا هذا بقى استعمال هو بحبتها؟ انا اتخاب البطارة دي قلبها الله لا بحبت اخو كده القسراء قسر بيها وقسر بيها <تصفيق> استعمال لكن اشتير النقل اذا حبك البطارة في دور في دور بفعله لا بيش بنقل ذي اليد نطلا ان شل متصب البيت وفيها اما معها ذهب ومعها كذا صاحبها فإذا انتقلت فيها ما قدو انتقاله ما قدو يعد إيه نقل من صاحبه قصق قا قا إيه ما يغمانه إيه قال لا بنقل ذليت يعني ذليته هي هي إيه صاحبة اليد هذه انتقلت فيها الذهب وتحركت كذا وكذا ما يعد نقله الشام كاره ما تقول رسول الله يا سيدنا قت قدم بالبيع الباطل إنه يفارق القصب من أربعة وجه ذكر منا إنه ما زمان إجراء إن لم يستعمل عليه البيع الباطل قت قدم لنا إنه يخالف الغصف. يعني حكم حكم القصب لا في أربعة وجه إنه إنه لا زمان إجراء إن لم يستعمل وقال فتاي قلت إنه إغلاق القصب فإن الإجراء تزمه إن لم يستعمل القصب لا ماذا عندك الاول لا يلزم شيء ما يلزم عليه الاول فلا من عين المنقول الا ما تلف تحيد لا يلزم اجره بنزمك ولا الا قال فلا العين بس لو لا تلف لا ما تلف ما, ما يقبل من قال الله ما زال في يده ولم يتلف فلازم هو إلا العين حتى تردي إلى المال. <تصفيق> قال الله بنقضي ليت ثم هو لا ي لا يضمن لا. ما يظمن لا لأن ما هذي لا نقل لما دعني بالشلل والبنت أبلا, أبلا هي هذي تحركت خلها ومشها ما غير ما هذي مشها الله يبقى أبدا لا شلل شلل شلها شلها, شلها. يعني ما شلها فوقه شلها لا لا شلها فوق ماذا يا فاتح شلها فوقه شلها ما ما هينا ما انا قلب ما هينا هو يعني لا ما انا قال <سؤال> الا ما انا قال <سؤال> صديق هي في نفسها هي فرق بينها وبين هي ما هي مضمونه في هي مال ما فوقه مال، لكن إيشي ماذا هي هذه؟ داشل له؟ الطفل والله الطفلة ما بلا شلل ذليل ما شلل هذه حرك ذليل؟ نعم قل ما مال أمها مال أمها ما زمنت؟ الأمه لقيت إنها هي في نفس مالها مال شال مشال مال ما. لا بنقل ذليلي نقلا ظاهرا النقل الظاهر إيشي أزاله من مكان؟ أو في حكمه قال مثل لا لا حين إن أي حدها فقدوها قلت ذيك السعر نقلًا كتو عاد على بفعله ها؟ ها؟ بفعله نقل بفعله نقل نقل نقلًا ظاهرا والشرط ف... ف... الثاني ما شئت من تقل بفعله نقلًا ظاهرا أو في حكم حكم ال... النقل قدام مثل ذي مر لنا فيها الوديعة هنا إذا إذا جحدها صارت صار في قص، فبتوها مثل النقل هو شو غصب أنا وش عدل؟ أذبح الله بتوه من أول اليوم؟ لا ما قبل شيء، إلا الشيء إنه قص، إشي إنه بدنا يضمن، إذا كان أنت شيرت عنكرها بتوه قص وهو يضمن، إيه، إحنا في ال الضمانة، إلا بعضه بيسمع قص ولا يضمن، بيسمع قال بيسمع قص ولا إيه؟ مثل الأول قال إذا ما تحتية ده. <تصفيق> لا، هذا بغير إذن الشر، أما إذا جمعه إذن الشر، مثله حين يلصق طلقة إذن هو ما هو ما هو ما هو قاصد. لا يا طمان انا احنا بالقصف يا اخوان لازم تمر على الملتقى نضمن الله هذه ضمانها ما هو ضمان القصف ضمان الملتقى ضمان ها ألو مثل الوداعه وغيره بس اريد الحين وش ضمان الوداع احنا في ضمان القصف انا الضمان حق الله وش تقصد عندك هو ما هو قصف من يكون بغير ابن الشار اما اذا كان بغير ابن الشار لا بإذن الشعب ما غصب ما لا غصب ولا ولا ضمر ما يضمر لأن ما دخل لأن لو كانت مقصورة ما ما بشيء بنفسها لما بنسبها لك لو كانت مقصورة أنا لا دخل فيها لكن اشتين بنسبها لك يعني إذا تقط واحد اللقطة ولا هي مقصوبة أخلها وإيش دخلها فيه؟ أه. يعني معنى هذا الحين أن هو تعدي على مال الغير ولا؟ تعدي على مال الغير لكن ما هو؟ أنت قصلي نبغي شرعي أو تعدي يا سيدي لا تعدي ما بلا في مصرحة المال نفسه ما بلا حين قد أدنى الشرع بالتكار ولا ما يقول لك تلك قطها قبل ألفهم بالخطر فإدعسوه لما شبهتك بده يدعسوه لما هم دعزين هو تعدي حين أربح عشر له هو تعدي أصلا في أخذ مال غير بغير ما بلا حين قال بغير إدنى الشرع حين في خرج عن اللي عن عن التعدي قال ما بلاشتين نهزة ديها بمثال حين يقولها لو كانها مقصوب لو كان دا مقصوب ورقع قيها انتاش تلتقتها ايه ما انت غاصب لقيل ان كان قدي شلها غاصب لك الشرع آه. ولا راح يشلها على غاصب غاصب غاصب انه الله ما ثبتت يده عليه كذا. أنت أجنوب إذن شر ما يعتبر النقل عنده إذا ثبتت يده. في كدول. قص وضمن. ضامن. الثاني غير إذن الشر. الثاني لا غير إذن الشر. هذه لا بغير إذن الشر. كدول إذن الشر. غصباً غصباً غصباً إذا ما وقع قادل الشارع للملتقط فإذا خرجت. ما بلاش يلمأيك بالله يستثني من الأول أنه هاش إذا ثبتت يدك بغير نقل المنقول فإذا قدوا غصب يضمن والمذهب قالوا لا بد أن يخبرنا هناك نقل والله ما يضمن يعني جدوا عندي المهاش كتير غصب عنده ومنجول. أه النص <تصفيق> أبلغ قالوا ماذا بتهدوه عليه كذلك يعني بغير إذن الشر وما نقول لي باحة عرف كذلك على ذي الحجوب واحد ضيفه كلب سب ولا سوى شجف البيت ما هو إذن عرفه هو إذن عرفه ها او خوف منه ولا انا قال اخوف منت تقل يا سيدنا ما هو بالله دا قوي. كوي دا يد عليك بالله دا يا كوي دا إذا سرق واحد شيء وجاب الشيء ما هو داري به والله يرزم على مذهبه إنه يهضاع من كل ما من كل ما شل ما شل شيء ما شل الله ذاق الثاني أو داري لكن دا بدي لكن وش وش معناه يقول تليت عليهم ما بعنى ما ترى بس ما هي فرنا يهضابت عليه كل البيت ذيهم هو داري وش فيه؟ قبل البيت. يضمن. فهر يضمن. دو هذي ضعف قصبة البيت ذي أو دوتابع له كل هذي بيه. فهر إذاك بالشي لأن النقل هو ذي بيه يحدد اختيار الشخص في ذي. دو ما عاد بإختيار حسبه طرف عايش. دو ضامن البيت وما فيه. ما فيه ما ما يضمنه. قبل البيت ذي شاء غير ولا البيت ما أشل المدامي ولا أزفر <تصفيق> الله. ألا أحياء <يه>. ما. معنا <تصفيق> واش أخذ البيت إلا لي على ما هم أقول السيلة عليه السيلة ألا في الأجلة ياك والدواندي فيه تبع البيت المدامي. لا <تصفيق> يتبع يا البيت شيوي شيذان الاداة يتابع ايه أيتابع على شتى أمر آخر البيت بيقولوا البيت الذي يقدر عن والبيان والهو يبس الباقي ما هو نالبيت أمر غاضب. ما <تكلم> في في أي شيء. نقلها تحذر في عمان نقل بدوخ. خلاص القارئ من كواك. دسر هذا. او خوف منه. ما ماذا بلا حركه لقل خوف قبلنا نقله من تول باب لقل الله ينبحه بطور ولا شيء هذا ما يعده ما يعده ما يعد غصف في في الحالة خوف منه او عليه مثلا بعده من الشارع لأس لا اصدموه لا واجب عليه لا بلا ما عليك كذا يا تبرع فاذا ما هو يعد غصف نقول قده اضامن تحيني راشي ثمين لا حق فلان خارج واجب بلا ما واجب بلا ما واجب بلا لا يا ساتر كذا قطع ضمن واحد ثاني باجي وما عاد لها في الواجب لا ما يجيب عليك ما ما هو التزام ما هو التزام ما, ما, ما فلان معروف ما هو أهلو يعني متاري منه؟ ما خليه الواحد يسرقها. بدو من بيت فلان خرج. مثلاً خرج الكبش ولا اتبت القاذف الشارع. هو سقطت عليه. لا يبعدها. خليها. هو أجيب عليه. داني الجيب لا. هاشتير. ده. لما لو كبر لا. أجيب عليه منين وجب؟ ما جب الشيء له منخر. ما بالشيء. هاشتير. يجي ويجي دمين جو ما يجي من إيه عليه. أربع هرزة إذا بده. نحن قال باقي واحد يسرق قال ينهى عن المنكر يريح ما ما نسأل ما بشي ما لف ما هو واجب علي ما بشي دمين ما بشي السوا ما يداقت هو هاي ما بشي ما كان إذا واحد يزبني بس أجل في سكوت جوال واحد صدق انا را جوال واحد اللي حنخط به واحد بعدي نعطه ما بحداه بعد هنا يعني كذا لا, لا شله ما ولا <تصحي> <تصحيح> ما, ما جا هنا سوا ولا ما هو لا سوا الا ما واجب اخذ ما صور ما ما أو على ما أو جابوا له هذا معنا إذا شل خلاص يدو أنا أنا واجب عليه البلا لازم إنه يطرح أزمنا يطرح, أزمنا يطرح أزمنا في محل له في محل أمن. إذا شل هو نقله طرحه هنا يا إذا ما ذا عنده وعنده داع راح يطرحها في الشارع سوا فيك كاسعة من هني شل إذا خقت الحاجة. من الشارع خبدوا وجب على ومنها لا راح يقول لها يطرحها في مكان ذاني يا أبدو الله من الحين الحنق عنده هداعه راح ترحها في الشارع يا سيدنا أحن نربحها بلت وكنبه أن ما هو لعادي يطرحها في المكان ما, ما هو محل أمينة لا ضحا مره ضحابي محل الاطفال ما بيرجعوا المهم ضايع يا لا تحبهم مدرا ذهب الصداه كبيره ابو محل اي سيده جاهز انك لو حافيه لازم لازم يا لا حصل ضايع في ابو بضعه لا سيدنا لا سيدنا أنت بالله ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما او من نحوي طريق فامانه ايوه هذا قال مثل مثلا في المسجد من نحوي طريق قال من نحوي طريق ما قال ما مشيت من الطريق ما بلا مثل اشياء ذي هم باح للناس جمع حق عام اكو انت مثل كيف المسجد وجت بها واحد طرح على حفتات بالصفر يجعب على التنخاوة في الصلاة مزيزي. لا بعدها حين قم الصفر لا, آه وط... لا ما قام ايه تبعدها ما تبنى. ما تضمن حين ما تضمن لا تبقال اماما تلحين السيارة حين دوما كفارك مثلا اماما حين دوما كفارك دوما كفارك صوت تبعد اماما هي مثلا قلنا لما الطريق لما حين تبعد شي من طريق ما. اه فرق بينه. ما بقى امارس في طريق راح تبعده من قبلك تقزع تقزع ولا لك شيء يا زيد انا ايش في مثل هذه هذا حق عام وبتسد عليه لما في الطريق بس بتجي بس حاجه بتزع من هنا لا يسدها للطريق ايش شي لا يسدها لا ما للطريق ادعسها ولا ابعدها فهل تضمن فأضمن إذا تستعر لكن ما, ما لا يستعمل الخطة العامة لا هي هو ما يجوز له وأنت راح تتلف على الخيج أنا ليش ساعمل الطريق لا يا راح دخلتها الواسورة والأحل ما مالشاش ما. ألا ابعدها أدعك كيف أبعدها ومشارك النابل سيارة يبعدها لا أبعدها سهل لو أبعدها وإشقال لو إشقال إبل إبعدها أدعس بالسيارة هو يباكي تدخل النابل كيف لا تكسر عليه في ياك اطبخ وش بعد؟ سهم ما لا لا استقع ما تنال سهل ما تستقع ماذا لا تضر عليه ضر ما صار هذا انك تبعد الله بس تضرب في الشارع باي يروح يروح على سهل ما لا لك ابغى لا تسرع علي هاك اياك الان صارت قاعد ما بلا لا بات تقب ما لا تسال شيء انت خضراء عندنا عبد مثلاً قالوا إذا أخرج مثلاً وعليه مرض جديد، نسيو ناسدوه عن بدانسي سروال وذا فنيلة وذا كود. ين؟ المساجد. كيف يسبر بهم؟ خلاص يخرجهم من المسجد. يوافق. يخرجهم من المسجد. ما حد في هذا الباب. ما بيجي يومين كتير مراكلهم، أدوا، قناتر وبذا و. ما تمنع. خلنا نروح عندنا. خلنا نروح عندنا. <تصفيق> كل يوم أنا دخلت كان كان بسبر كذا عندنا الصندوق ما كانش ما أنا واصل كذا تمام ما تجيبني أطلع مني لكن ما ذا وقته أنا أطرحه عندك ما يحبه كما أيس واحد من معرفته من قاعد يضبط يصدق بنس ولا مسجد ولا جيبه ما شرط لاقي صح رايح واحد. يلبس في, في الشارع. لا المسجد الشارع. لا ما هو الشارع. لا لا. فصل لا مع مال المسجد نطرح اه بعد رجعوا ما ضلوا ظل ما بعد ما بغيو نسوا بعضهم هي لا لا بعضهم بيون ساهر نسيت يده انقيده نادر والله ذا بيصير أمانا إذا نقله إذا مالك غاي إذا المالك ما هو موجود مثلا مثلي حقت المسجد هو. واش وش وش قلت, قلت, قلت عبد الله حسين حين ينسى واحد معيدوام في السيارة ويزبر. كنا هي من رأوا يا خلا ما هي اسمه صح ما ركع السد. ما بقى قال ما بشرط اسمه بعندك ولا. لا أصل ده الحين. إيه بطلنا لكن أشيء ده الحين. بعض رحامبات ينسوا في السيارة شيء بعد السبوع بعد الحباء لا مثل أن اي اي ها اجرين اصلاح امار مرائجرين هلا بينما اجروا حينجوا انت صاحبنا تذكرين هؤلاء كذلكم اقارباء كل حاجتي والله لا مثل المعين ركابو يعني سلح ما هو باجن تبا اطمنها اذا اصلت اكتفاء ضروري ما اطمنها اذا ما لا اجير اذا لا ما احسن احسنت اني ركبت الله فيه. ما اذا مثلا انت خايف عده باجي بعتها ولا استخدمها بنيه تله الضمان اذا عقله يسب ولا تصدق بها بنيه الضمان اذا دخلت احسن لي دخلت تربى يضمن للفقراء ويضمن للمال ما اذا خلى هكذا تتلك لازم تنع لازم تنع اذا تصدق بها على نيتك اكلها او سامر لكن تصدق بها على نيه بنيه الضمان عارف اني اذا جا اقول بتصدق تبها قالها سافر خلاص اكلها وقالها قيمه ما هي انت قالها انا ذاهب له ان لا اكلها مذهب صار في نفسه ذاك ما يصير في نفسه اه ومذهب عليه في نفسه مذهب ما في نفسه بنية الضمع تقيد جوار فالخطط وشعجة مكسرة وانها المذهب لا بطن يصرفها فالبقارة من ذي الفسد الصيني وشعجة مكسرة ما فيه إلا ولا الذاكرة بشر ذماء خطين ما حد مدارها صرفتان لا هذا ذاك ما صرف فيه نفسي في فالبقارة ولا في نفسي ولا ما عد فعل فيه فعلا حد هذه فيها عد فيها على قيمة فيها الذاكرة فيها أصله في كل ما اكثر من زين. هذا في نفس سكنه كان بانتظار. ولا صار ما لا وفي واحد على بعد بعد على بعد الله لا قبل بعد بعد مستمر. ما قالوا بعد السنة نقصت. ناسي بشر بفلنا حاله ديهيه ما بانوا ما بانوا يا زيد انا لقيت جواله وفيه مثلا اشياء فزله يمزحها كيف لقيت جواله فيه اشياء فزله مثلا فيه خلاعة الله هذا فيصل وراي يجوز لفيصل لا تتجسس راك تراها لا تتجسس ايش هاي الصوره عرفني شي ادري من هو لا قال غالب اخلاص من صور لايك يجوز فيها لاي. لا لا كون النقل بها امانه خلاص لا كون النقل بها احنا ولا ضماننا ها لا قالوا وضع الملك على عنق رجل او في ملكه شيئا. هذا ما زاله من نفسه ما يا ضمانك انا كيف وضع هذا قد حط فوق حقتيه مثلا حقت امس الكوره لا يا مو في ملكه كون شغله انتاج إذا مثلاً سرقها، لا قال قلبنا ايداه سلام ملك استخدم ملكك خيره اللي ما قاز تبعده لا تبعده عندنا من بعد الشارع الى ملك غير عزز لك يا لا يجوز ينقل ذل الملك الى ملك غيره لا بدك دور ما ترقيم باقي الشارع والسلم يجوز هي طير في ملكك هذا جا واحد استخدم ملكك بغير اذنه كيف استخدم ليش شال راح في ملكك جي ورا غيره بعده الجنبه هذا قلت غير دوبام لا ما دوبام لا لا هناك لا لا هذا حدا هذه اللي دخل بغير أوه. اختيار لا بغير اختيارك ولا باختيار احد ما بختياب لا رجع طالق قاعد أجيب طيب وين هذا لا لا فرق بين الطاير يمر.. يشيل ملكي ويروح في ملكك ولا انا اقيطرح في ملكك إذا طرحت شيء في ملكك فلك انك تبعد انا انا داري ان حطها ولما غنم دخلت ملكي كذا يعني لا بها الغنم لا بها من دخل في ملك غير اذا دخلت هنا اذا دخلها ايه ايه و عندك ما دعمل و السم اذا ما لقيت وعاء ايه قم به وعاء باسبر ايه ما بشرق انك تدور لما تحتاجتين تلقى تلقى تلقى اشتري له وعاء والله اشتري له وعاء والله يجي نلقى ينجي والله في السم ونجي اذا ما مثلا انا وراعي مع مما سببا ايه واحد وقدور عنه يقردهم زه لي اخبهم لما عدكم لا تقردهم من ملكة لا كلام <سأل> صح والزرع ديك ذاك اللي طالب ليه طالب ليه؟ ما ليه؟ ما ليه؟ <سأل> <سأل> ناحي <تصفح> مذل مذل حين مذل حين القموضة الكورة وطلحت في الرمانة ولا في ما تضمن لاحينا نضرح في ملعانة لك في ملكة لك في ملكك تستخدمها بأي ناحينا نرح ما في جي ملكة في ملكك ولا تنتكل من دخل لك ما تضمن ماهو. لا. بذا جاب كلب في سبيل من جاله جوز الواحد يا. قلت لا ما بس سبي لأن حد عامل الناس جمع يضمن. لا, لا مثلاً. ها. ذا معظم بتنعيك كلب عجوز وطرحته في الشارع من جزع. ومعي يضمن. هاي جمل. هاي جمل. لكن طرحته في ملكي. ودخل أحد بيمالكيب غير إذنك، إذن ما عظم. لا في الشارع في في الخب منجزع من الشارع. هو لا. <تصفيق> الكلب <تصفيق> <تصفيق> الكلب الراعي المزرعة تيا. حلو. بنجزع من ذي طريق عام ما هو في في الخب واحد خصف. يضمن. ما جلوه الشارع. لا في الخب. <تصفيق> بس بدرت هو بتعثر غصب. كيا كمل. الرجال غالبا هو بتعثر غصب. إذا تعثر في ملك غير ايه في مكان ايه? في مكان ايه? مكان حق فيها فاذا نبدو قصر. بالتعذرنا مثل النبل. ماذا بالتعذر? ماذا اذا التعثر فيه في دوء مثل هين تنقل السهوة? في ملك الضياغ وش منها? يكتب في اي بيه? اترفت. بدو ديك الساعة غصب بدو نقل. مرات? اذا وقع تلف ولا وقع بالشيك اذا وقع تلف ولا وقع بالشيك بدو نقل. اذا وقع عامل. اذا وقع عامل. اشتلاك ولي انا في هلين? هل حق? بيت واحد? بيت واحد. فاذا حركته مدرد ما مر لنا. ديك الساعة هو في وقت الاي? النقل غصب. وبعدها امان. والله <تصفيق> لا من فيه. لا ولا تعرق قضيت من برعاني ولا تعرق قضيت من بعضه برعاني وعكبت فيه. لا ولا تعرق قضيت من لا من برعاني فيه. لا بس لا أمي ما هو في مجدية يعني بي الزميل كان عنده في الطريق. والله. أنا عندي في حق مثلاً. أنا أقل. بدل الحين جيت الشال في المسجد. يطرح الشال في المسجد. وانا جيت عاركفت في الشال. تاي وين صار, صار, صار انا عندي وفي ذيك وقت الحاله حين حركته يا هو لا في لا الحق نضرح حالك نضرح حالك نضرح حالك يعني ثلاجه تجي بين